سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدرهم من عل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين